بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يناطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى علمه شديد القوى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 سميتموها انتم واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سرقا اذ يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى ا ل أ ن س ا ن ولقد ج ا ء ه موسوعه م النابلسي ه د ما ل ل ه ا ل آ خ ر ة و م الاسلاميه في موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ل ل ه ل ا م ي ء موسوعه ا لهم من ي إلا النابلسي ا فأعرض عن من للعلوم ن ر ل يرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا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 ولله ما في ا ل سماوات وما في ا ل أ ر ض لي ج ز ي ا ل ذ ي ن أ س ا ا و ا ب ما عملوا و ي ج ز ي ا ل ذ ي ن أ ح س ن وبالحسن ا ا ل ذ ي ن ي ج ت ن بونك ب ا ئ ر ا ل ا ث م و ا ل ف و ا ح ش إ ل ا ا ل لما ك و ا س ع المغفرة و أ ع ل م بكم ه ا ل أ ن ا ب ل ف ي للعلوم ا ل ا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن ا ت ق ه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 و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى وان أ م سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان إ ل ى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى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 وانه هو رب الشعر ا وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى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 و ت ض ح ك و ن و ل ا ت ب ك و ن ا ب ل س ي ل ل ع د و م ا ل ا س ل ا ع ب د و ه